يا صغيري يا بني يا نور عيوني يا دموعا ضحكت تحت جفوني يا حبيبا سهرت فيه الليالي اسكوبيل بهجات في نهر سنيني يا صغيري يا صغيري يا بني يا نور عيوني يا دموعا ضحكا تحت جثوني يا حبيبا سهرا فيه الليالي استغل في بهجات فينا مراسني يا صغير عامان من لقٍ مضت من عمره فكأنها من حسن روعتها ثواني لما شدا ضاضى لأول مرة هز النداء العذب أرجى كياني يبسم ينزاح العناح يقبل تزدان المنا يبسم ينزاح العنا يقبل تزدان المنا يحبو إلي بلهفة ملكت حرارتها شعوري يا صغيري يا صغيري يا بني يا نور عيوني يدموعا ضحكا تحت جفوني يا حبيبا سهرت به الليالي أسنب البهجة في نمرا سنيني يا صديق حينا أقلد نطقه يقلدون الصغير حينا يقلدون الطهور حيناً يقلدون فاذا صرفتها ما على وجناته دمع غزير فاذا صرفتها ما على وجناته دمع غزير لغة الصغير جميلة الأنظام أنصاف حروف كتبات في معجم الحب الكبير يا, صغير يا صغيري يا بني يا نور عيوني يا دموعا ضحكت تحت جفوني يا حبيبا سهرت فيه الليالي <تصفيق> اسكوبيل أنجأت في نمرا سنيني يا صغيري يا صغيري يا خلاصة عمري الماضي وآمال السنين الباقية وامتدادي بعد أن أرحال عن وجه الحياة كم تقياً ومثالاً صالحاً حيا الضمين كم تقياً ومثالاً صالحاً حيا